بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض بعضه، فلما نبأها به قالت قالت من أباك هذا؟ قالت بني العلم والخير. وَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَهْرَ عَلَيْنِينَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ عَسَى رَبُّهُ لَن تَنَالُوا أَن يُبَدِّلَ اللَّهُ أَزْوَاجَكُمْ خيرا, خَيْرًا مِّنكُمْ مسلمات مِّنكُمْ عباده وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا يا أيها الذين آمنوا قو نار نار وقودها عليها ملائكة تنقلض شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا ت تَنْتَظِرُ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 اغفر لنا اغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ايها النبي مجاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم واغلط عليهم وموواهم جهنم, ومأواهم جهنم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنها عنهما من الله شيئا